انو عذر الوله لو الروح هو الجدم يشتاق والحضره يروح انو عذر الوله لو الروح هو الجدم يشتاق والحضره يروح كل ما ذكرت حسين يتعنن الرجل وتهل دموع العين لو حنت الروح كل ما ذكرت تحنن للرجليا وتهم تمو على العين وحنت الروح وحنت <تصفيق> الروح ما ظل دمع في يا سامع الصوت وترج رحت موت ما تقبلت موت ما ظل دمع في يا سامع الصوت وترج رحت ما تقبلت موت قالوا لحظهم كل ترضى بالمور ونامتعنا باب ajudين حسبالي تابوت نمتعنا باب ajudين حسبالي تابوت هو لي حبت تول مش تاقروح تقول خاف المسافا wie تطول روحانة تنorro هو لي حبت تول مش تاقروح تقول خاف المسافا wie روحانة الروح حل وعدر الواله لو حنت الروح والجد مشتاق والحضره يروح حل يروح كل ما ذكرت حسين يتعنن الرجلك بتهال دموعك لحنت الروح كل لك المادك تحسين تتعنن الرجلية وتهل دموع العين لحنت الروح طاحن لك الروح بالعيد لك يا حسين جايب هدية يمك دموع العيد طاحن بيداية <تصفيق> بالعيد لك يا حسين جايب هدية يمنك دموع العيد طاحن بيديه عهش كتر لو تدري بيه حتى الصخر يا حسين حنقل باليه حتى الصخر يا حسين حنقل باليه قلبي بودادك ذاق دمع العشق ستشاق واتمنى شم الباب لو حندت نهورك محافظ م يب في ا Comm me أتم lag رب و تم تسجم ال فيجر و تنظر الولاد و تنظر و تيسى و الحظر ص PU و تنظر الصداق ف yup و كل ما دك ارتحس يتعنن الرجل وتهل دموع العين لو الروح كل ما دك ارتحس يتعنن الرجل وتهل دموع العين لو حنت الروح يصرخ وشدحل ما ريد قلبي بيوم عن حبك يمي شديت بالشفاك يصرخ وشدحل ما ريد قلبي بيوم عن حبك يمي غسلت قلبي بماي دمعاتي لتسيق خاضري لتمل ماي من يغفى بالليل طريل جميل ماي seben يغفق اليها كل يلا ظل من ينبغ الزوجدان حب يمطر الشرياء لوحنت الروح كل يلا ظل سهران من ينبغ الزوجدان حب يمطر الشرياء لوحنت الروح لو حنت الروح حنوى عذوا الولاء لوحنت الروح هو الجدم يشتاك والحضرة يروح حين وعذر الولهان لو حنت هو الجدم يشتاك والحضرة يروح كل ما ذكرت حسين يتعنن الرجلين وتهل دموع العين لو حنت الروح زاع قلب عليك يركض وردبي وامسح دموع العين وبصدرك خلي زاع قلب عليك يركض وردبي وامسح دموع العين وبصدرك خلي جرح العشق مجمر وانا اللي داوي من اشتاق ودمعه طفي يچويني ما انت وانا الراك لذني يصير صبر العشاق لو حنت الروح ما انت وانا لو حنت الروح لو حنت الروح حن كلمات والحان ابو محمد الحميداوي التوزيع علي فاضل الهندسه الصوتية احمد عباس وعلي فاضل تم التسجيل في استوديو ارت كواليتي يتعنن الرجل وتهل دموع العين وحنت الروح الماضي كدحسيت الرجل وتهل دموع العين وحنت الروح حن وعذر الولهان لحنة الروح هو الجدم يشتاك والحظرة يروح حن وعذر الولهان لحنة الروح هو الجدم يشتاك والحظرة يروح كل ما ذكر تحسين يتعنن لرجلي وتهل دموع العين لو حنت الروح كل ما ذكر تحسين يتعنن لرجلي وتهل دموع العين لو حنت الروح la sawt wa tarja ruhat mut mat taqbalt